You are free. Go <laughs> يستقبل جيلو ومن يكثر انسلسا من Kiitos <laughs> the <laughs> في ذلك <تصفيق> Mercer والذين استجادوا Bye.